فمن يجد اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ومن يجد أن يُضِلَّهُ முரிதில்லூயூயராஸ்ல வமை உரிதஐயல் சதரா ஊதரஜங் கமயஸ் اعدو في السماء كذالكا يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا اصراط ربك مستقيما قد فنس யத்தின் கௌமியல்கூம் தலமியகுமக்கணு வய உமய சொரு ஜமியாயஷரல் ஜிஸ்டும் மினல் இக்கோல உளிய உம் மினல் إِرَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۖ قَالُوا إِنَّ رَبَّكُمْ مَسْؤُولٌ قَالِدِينَ فِيهَا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك كان ولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يف يبون يا معشر الجن والانس الم ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي ويون وَنَذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدَّنِي ஃசி அனுஃப لكأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غاضب